جمعتنا المكدير ثم فركت الخطى و تاهت مساراتنا على ح ا ف ة المدى وخيط في الظلام بقي ي ن ف ز في الخفاء يقود خطانا برفق إ ل ى درب ا ل ن ج ا ة و ت ن ه د القمم خيط خفي يقود حتى ينقشع الظلم هذه قصتنا الحقيقيه واللامعقوله حين يصبح الجسد س ا ح ة م ع ر ك ة نتنفس هذا قصتنا الحقيقيه واللامعقوله من الهمس الى الصوت ننهض ونتنفس موقد الذين ィーニー」「حارس ل ل ط ي ه ب ى ي و و ة لكنه خبا يوما وخلف اثرا خفيا」「الذين حرسوا الليله ت ر ق و ر ا في الطريق」 حين تصبح ا ل ذ ا ك ر ة ممرا بلا لفات ا ولا مفاتيح نور يسوقنا نبض أ م ي ن على خيط رفيع من النور هذه قصتنا الحقيقية ي ص ب ح الجسد س ا ح ة م ع ر ك ة نتنفس هذه قصتنا ا ل ح ق ي ق ي ة و ا ل ل ا م ع ق و ل ة من الهمس إ ل ى الصوت ننهض ونتنفس أربع يبدأ عشرة جرعة مرر العبور من ضوء مرر يبدأ تكفى شددنا المسار لا رجوع ولا فتور هذه قصتنا ا ل ح ق ي ق ي ة واللامعوله حين يصبح الجسد س ا ح ة م ع ر ك ة نتنفس هذه قصتنا なるほど。